بوك تو أتستاد تيرتميلي واحد وثلاثون واحد وثلاثون ريستورانشي سامي في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة تسيوي كيردي مصورس من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات ص من فضلك واحد صة من فضلك واحد صةم من فضلك واحد شبة من فضلك واحد شبة من فضلك الحلوة من فضلك الحلوى ناقيني ميندا فضلك واحد ايس كريم مع كريمه فضلك واحد ايس كريم مع من فضلك فواكه من فضلك فواكه او جبنه من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان نفطر فضلك نريد ان من فضلك نريد أن نتغدى من فضلك نريد أن نتعشى من فضلك نريد أن تعش بتوز ماذا تريد حضرتك للفطور ماذا تريد حضرتك للفطورور؟ پون توشاست جیمیت مع المربى والعسل خبز حمام مع المربى والعسل اورتس خوبیلاس زخویت مع سجق <تصفيق> وجبنه خبز توست مع سجق وجبنه مخروشلي كرزخي بيضه مسلوقه بيضه مسلوقه ايربو كرزخي بيضه عيون بيضه عيون اومليتي اوملت اوملت تو <تصفيق> شيذلبا كده من فضلك واحد زبادي آخر من فضلك واحد زبادي اخر تو شيذلبا كيدو ماريلي دا بيلبيلي من فضلك ايضا ملح وفلفل من فضلك أيضا ملح وفلفل تو شيذلبا كيدو 1 من فضلك كباية ماء أخرى من فضلك كباية ماء أخرى